تيلا تيلا تيلا تيلا تيلا تيلا شبه الخيال ظل الامان ليه طول ما يثك شب رجا هو جاه رسم المستحيل شبه الخيال درب الأمل ليلة طويل ما يسلك شبه الرجال يا كهر اسم المستحيل تفعل من شبه الخيال درب الأمل ليلة طويل ما يسلك شبه الرجال اللي نقونا لقليل لو حيش عبها الجمال الجهد لازم لحصيل بعد التعب والاحتمال عماري يا شيخ الفضيل يا خير من يوخذ مثال عماري يا شيخ الفضيل يا خير من يوخذ مثال نادر لك متين تبني من النقص الكمال يا قائل اسمي المستحيل بفعل مش بالخيال دور إعاقتك صارت سبيل للمجد تفتح لك مجال تبيزك أكبر دليل ما فيه صعب ما ينهل عطتنا في الوقت لا يمكن يزال عطتنا درس جليل في الوقت لا يمكن يزال للعزم لا حمل ثقيل بالغير غيرهم مهما يشال Lilla tjuv, låt oss ta en titt på honom.